قالوا يا شعيب الصلاوات كت أمرك أن ترك ما يعبد آبائنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيت من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهقكم عنه إن أريد إلا الإصلاح مث